فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَكِينَةً وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُمُ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنِ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 بعد ما رأو الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أهدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقاناه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك ما مننا علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون